بسم الله خيرا وبارك الله فيكم همكم الله الصواب فقكم للحق نفعا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمؤمنين أجمعين آمين يقول السائل ما معنى ما قال خليا بين عمر والصدقة خلّيا بين عمر والصدقة أي أتاح لعمر ابن العاص رضي الله عنهما أن يأخذ الصدقة أن يأخذ الصدقة ومر معنا في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال له أولا تدعوهم إلى التوحيد ثم تدعوهم إلى الصلاة ثم قال له وأن الله تعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياء فترد على فقراء ثم قال له وإياك وكرائم أموالهم فمعاذ كان مأمورا بجباية الصدقة أو جمع الصدقة وأخذ الصدقة من المزكين ففي هذا أن عمرو بن العاص أخبر ملكي عمان نعم أخبرهما بهذا الشأن فخلي بينه وبين الصدقة أي أن يأخذ الصدقة ممن تجب عليهم قال قوله ودهي ابن الكلب الكلبي الهرق العظيم الروم فقارب وكاد يقول ما المراد قارب وكاد أي قارب أن يسلم وكاد أن يسلم وبمناسبة سؤال هذا السائل تذكرت يعني في كلمة سبق أن مرت معنا في صلح الحديبية هي فيها تصحيف في نسختنا وفي النسخ الأخرى جاءت على الصواب في صلح الحديبيه كان الصحابه يقتتلون اذا حد وجد هذا يعرف يعرفنا بالصفحه ها 79 في صفحه 79 لا وين العباره هذه فكان الصحابه يقتتلون ها نعم،, نعم في صفحة 82 السطر الثامن تقريبا وكان بعض الص... وكان بعضهم يقتل بعضا غما تنظر لنا في النسخه الاخرى اللي عندنا فيه تصحيف وكاد نعم نحن في نسختنا مصحفه فتعدل في جميع النسخ في صفحة 82 السطر الثامن وكان بعضهم يقتل بعضا غما هذا خطأ الصواب وكاد بعضهم يقتلوا بعضا غمنا هكذا في النسخ الأخرى وأيضا هكذا في زاد المعاد لابن القيم هكذا في زاد المعاد لابن القيم وكاد بعضهم يقتلوا بعضا غمنا عندنا في نسختنا وكان وهو خطأ يعدل نعم يقول ملحق من استخلاف عبد الله بن أم مكتوم على المدينة في غزواته غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعمى رضي الله عنه وغيره أولى منه الله تعالى أعلم وقول السائل غيره أولى من هذا خطأ لا ينبغي أن يقال مثل هذا الكلام فالنبي عليه الصلاة والسلام أعلم بالأولى من غيره ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ولى عبد الله بن أمي مكتوم وهو عليه الصلاة والسلام أعلم بالأولى من غيره صلوات الله وسلامه عليه وولى ليس مرة ولا اثنتين ولا ثلاث نقلت عن ابن عبد البر رحمه الله تعالى عن جمع من أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف على المدينة ثلاث عشرة مرة ثلاث عشرة مرة في غزواته وذكر رحمه الله تعالى أسماء تلك الغزوات وهذا موجود في ترجمة ابن أم مكتوم رضي الله عنه في الإصابة للحافظ ابن حجر البر نعم نعم في ترجمة بن أم مكتوم في الإصابة نقل كلام الحافظ بن البر بن حجر نقل في الإصابة كلام الحافظ بن البر عن جماعة من أهل السير أنهم قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام استخلفه ثلاث عشرة مرة نعم قال وكان له من الخيل السكب وكان أغر محجلا طلق اليمين يسأل عن عبارة. الطلق اليمين لا يحضرني شيء في معناها هل في النسخ عندكم علق عليها يعني هو يظهر المعنى العام انه سريع في سريع العدو والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه